بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين كذلك فذلك يحييك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتبطرن من فوقهن والملائكة تسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتطروا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنفر ثم القرى ومن حولها وتنفر يوم الجنب لا ريب فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله نجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير فمتقدوا من دونه أولياء الله والولد وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فاستعدتموا الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه النيد فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يدربكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو مقارير السماوات والارض يرزق الرزق لمن يشاء ويقرب إنه بكل شيء عظيم شرع لكم من الدين ما وصى به موحا والذي أوحينا إليه والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم والموسى وعيسى أن تقيموا ولا تتفرقوا فيه على المشركين ما تدعوهم إليه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 والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داعظه عند, عند ربهم وعليهم وضم لهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والايثان وما يدريك لعل الساعه طيب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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روطات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو القرن الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموتة في القربى ومن يقدر حسنة نزدته فيها حسنا إن الله قطور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ويمتو الله الباطل ويحق الحق بسلماته إنه عليهم بذات السدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعطوا عن كثير وما انتم بمعجزين في الأرض وما لكم من قول الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار البحر إن يشأس كن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صفاء شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعطوا عنهم كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيكم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وما عند الله خير وأبطال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجنبون كبائر الجث والفواحش وإذا ما قضروهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأطابوا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم فغلهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أفا وأصبح فأجروه على الله إنه لا يحر الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فالذلك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يطلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عز الامور ومن يؤمن الله فما له من ولي من بعده وترى القائلين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من صوت قوي وقال الذين امنوا ان الخاشعين الذين خسروا أم وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ من مِنْ دُونِ اللَّهِ من يُطْلِقِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا مِنْ من ملجأ يومئذ وما لكم من نبيل فإن أعرفوا فما أرسلناك عليهم حفيظا عليك إلا البلاء إذا الإنسان وإن بما قدمت أيديهم فإن الإنسان لله مرء السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم بطرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من من وراء عتاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حبيب وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه من نهي به من نشاء من عبادنا وانك الى فراط صباط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله جزير الأمور